يا مستمعين النظام صلوا على البدر التمام محمد صلى الله عليه وعليه وسلم اللهم صل على وصي الأوصياء وإمام الأتقياء وخلف أئمة الدين والحجة على الخلائق أجمعين العبد المؤيد والإمام المسدد علي بن محمد المكنى بالناصح والتقي والأمين والهادي سليل الأنبياء وربيب الأولياء وحفيد النبي محمد, محمد صلى الله عليه وعليه وسلم اللهم صل على محمد لمحمد يروى عن محمد بن الفرج قال دعاني الإمام الجواد عليه السلام فأعلمني أن قافلة من المغرب قد قدمت فيها نخاس معه جواري ودفع إلي سبعين دينارا وأمرني بابتياع جارية وصفها فمضيت فعمل ما أمرني به فكانت تلك الجارية أم أبي الحسن الإمام علي ابن محمد الهادي عليه السلام واسمها سمانة المغربية وتعرف بالسيدة أم الفاضل ويقول عنها الإمام الهادي عليه السلام أم العارفة بحقي وهي من أهل الجنة ولا يقربها شيطان مارد ولا ينالها كيد جبار عنيد وهي مكلوءة بعين الله التي لا تنام ولا تختلف عن أمهات الصديقين والصالحين يا مستمعين النظام صلوا على البدر ama me muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa allahumma salli ala muhammad wa ali اللهم صل على البشير النذير والسراج المنير ولما اشتراها الإمام الجواد عليه السلام تولى تربيتها وتهذيبها وقد استقرت في بيت الإمامة الذي يضم العلويات من بنات النبي محمد صار Allah على محمد وآل محمد يروى أن السيدة ثمانة المغربية تأثرت ببيت النبوة والإمام فكانت من القانتات المتهجدات لكتاب الله ولم تمضي الأيام والليالي حتى حملت بعاشر الأئمة من ذرية إمام الرحمة وهادي النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل على محمد وآل محمد يا مستمعين النظام استعدوا للقيام فكانت كعادة أمهات الأئمة لا تجد وجعا ولا ألماء بل تجدوا اتساعا في جنبها وعند ساعة الولادة سطعت الأنوار في كل جانب ومكان وإذا بسمانة قد وضعت بالإمام الهادي أقل الصلاة والسلام عليك يا محمد وعلي محمد صلى ربي عليهم العثم والحسن صلوات ربي عليهم ائمه المعصومين صلوات ربي عليهم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على المولودين في رجاب محمد بن علي الثاني وابنه علي بن محمد المنتجب يروى أن الإمام الجواد عليه السلام سارع في إجراء المراسم الشرعية فأذن في أذنه اليمنى وأقام في اليسرى وسماه عليا تبركا بإسم جده أمير المؤمنين وجده الإمام زين العابدين i el jord de l'imam i el rida alaihim el salaf aflal salaf el salaf alaihi ya rasulullah muhammad wali muhammad go ahead